الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد نبدا بالكلام على هذه الايات التي خاطب الله تبارك وتعالى بها بني إسرائيل فقال الله تبارك وتعالى واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين واذكروا نعمتنا عليكم حين قلنا ادخلوا هذه القرية قال جماعة من المفسرين المقصود بها بيت المقدس وقيل غير ذلك فكلوا من طيباتها في أي مكان منها رغدا اكلا هنيئا وادخلوا الباب سجدا يعني ادخلوا دخولا تكونون خاضعين فيه لله تبارك وتعالى بالفعل وذلك انهم يدخلون بهذه الهيئه الركوع تواضعا لله عز وجل وقولوا ايضا قولا يتفق مع مثل هذا المقام وقولوا حطه يعني حط عنا خطايانا حط عنا أوزارنا وذنوبنا نغفر لكم هذه الخطايا والذنوب بالتجاوز عنها وبسترها فلا يفتضح صاحبها وسنزيد المحسنين بأعمالهم خيرا وأجرا وثوابا يعني إضافة إلى مغفرة الذنوب الثواب والاجر للمحسنين منكم تامل هذه الايه في سوره البقره واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا في سوره الاعراف واذ قيل لهم هنا في البقرة واذ قلنا فهناك قيل ابهم القائل والآمر وهنا أضاف ذلك إلى نفسه أبهم لأنه معلوم أن ذلك إنما يكون من قبل الله عز وجل وبوحيه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وهو موسى صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة واذ قلنا دخلوا هذه القرية ادخلوا في سوره الاعراف واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه اسكنوا هذه القريه لاحظ هنا في سوره الاعراف امر لهم بالسكنه سكن هذه القرية الإقامة فيها فماذا قال لهم بعد ذلك في البقرة فكلوا منها حيث شئتم رغدا في سورة الأعراف وكلوا منها حيث شئتم ما قال رغدا هنا في سورة البقرة أمر لهم بالدخول وفي سورة الأعراف بالسكنة والإقامة ففي سورة الأعراف لما أمرهم بسكنها لم يقرن ذلك بهذا الوصف كلوا منها رغدا حيث شئتم رغدا وذلك أن الساكن المقيم مطمئن يتقلب حيث شاء وقد تعرف على ما فيها ويتخير من ألوان المطعوم واللذائذ أما في سورة البقرة ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا تبين أنهم ياكلون رغداً فيتهنون لا يخافون الخروج هو أمر لهم بمجرد الدخول ادخلوا فالداخل قد يساوره شيء من مشاعر القلق أنه لا يستمر ولا يبقى في هذا الموضع فاحتاج إلى شيء من التطمين قال لهم فاكلوا منها حيث شئتم رغداً إنسان حينما يذهب إلى مكان، إلى منتجع، قال أدخل في هذا المكان، يبقى عنده شيء من المشاعر، مشاعر القلق، هل سيستمر، هل سيطول مكثه، هل سيقال له إرحل؟ فإذا قيل هذه الأشياء الموجودات كل منها رغدا امر بالدخول، طيب وال، والأكل، لكن حينما يقال له اسكن هنا، فهذا يقتضي أنه يأكل من هذا الذي. يراه ويشاهده ويجده وهو ساكن النفس مطمئن القلب يتهنى بذلك ولا يخاف الخروج فهذا فرق بين الآيتين آية البقرة وآية الأعراف ولاحظوا هنا أنه لما أمرهم بدخول هذه القرية قال وادخلوا الباب سجد وقولوا حطة أمرهم بقول وفعل القول حط عنا خطايانا والفعل الخضوع بالركوع لله عز وجل فإن الركوع والسجود هيئة تدل على التعظيم ولهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله لو أن أحدا فعله من غير علم بأن الله أمر به اينو ينتفع بذلك أمثل على هذا بالسحره الذين جاءوا لابطال ايه موسى صلى الله عليه وسلم فلما راوا هذه الايه التي لا قبل لهم بردها ولا تكذيبها ولا معارضتها مباشره فالقي السحره ساجدين ما كانوا يعرفون السجود وانه عباده لله عز وجل ولكنهم لم يتمالكوا فسجدوا فهذا السجود كما يقول شيخ الإسلام نفعهم مع عدم علمهم بأن الله أمر به هذا السجود عبادة ولذلك لا يصلح إلا لله عز وجل وهذه الآية يؤخذ منها أن المنحني الراكع يقال عنه ساجد وإن لم يصل إلى الأرض كما تدل عليه ظاهر هذه الآية وذكره أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره فهم أمروا بالخضوع فيدخل الواحد منهم على هيئة الراكع خضعانا لله عز وجل واعلانا للتواضع وهكذا ينبغي لمن نصره الله تبارك وتعالى وفتح له البلاد أن يدخلها على وجه الخضوع والتواضع شكرا لله عز وجل ولهذا فإن الذين يستحقون النصر هم أولئك الذين يتواضعون لله ويخضعون له وينقادون لأمره ويستشعرون فضله عليهم وأن النصر منه وحده هذه قضية نحن أحوج ما نكون إليها في مثل هذه الأوقات الجندي المسلم لا يغتر بالكثرة الأمة المسلمة لا تغتر بالعدد لا يغتر بكثرة العدد والله تبارك وتعالى يقول ويوم حنين لاحظوا معهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة خيار الأمة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم لاحظ الجواب فلم تغني عنكم شيئا شيئا نكر في سياق النفي يعني ولا شيء ولا شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيره الشهر فهنا قوله فلم تغن عنكم شيئا يفهم منه لان هذه الكثره لم تؤثر حتى في العدو قالوا لن نغلب اليوم من قله فاجترا عليهم هذا العدو وصاروا في موضع انهالت عليهم فيه النبال كما يصفها المؤرخون وأصحاب السير كأنه مطر تزعزعه الريح رأيتم المطر الشديد الذي تزعزعه الريح كيف ينصب ويصوب بقوة هذه النبال وكانوا قوما من الرمات المهرة فكمنوا لهم في بعض المضايق في حنين فلما دخلوا هذا الكمين يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهالوا فانهزم الجميع ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو عشرة وكان صلى الله عليه وسلم على بغلة لا تحسن الكر والفر ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لشجاعته وثباته كان يعلن نفسه أمامهم أمام الجميع ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وأمر العباس ابن عبد المطلب عمه رضي الله عنه أن ينادي لكن ينادي من يا أصحاب السمره يا أصحاب سورة البقره أصحاب سورة البقرة الذين يحفظونها ويفهمون معانيها ويعقلون ما فيها من الفقه والأحكام ما نادى مسلمة الفتح حدثاء العهد بالإسلام أو بالجاهلية وإنما يا أصحاب السمرة أصحاب السمرة هم الذين بايعوه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تحت شجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا هؤلاء هم الذين دعوا وكان العباس رضي الله عنه جهوري الصوت فصار ينادي يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة فعاطفوا عليه عطفة البقر على ولدها رجعوا والسهام تنهال كأنها مطر تزعزعه الريح فاجتمعت الصفوة ثم بعد ذلك تحقق النصر الساحق وحصلت تلك الغنائم الكثيرة جدا لأن قائد المشركين قائد هوازن والأحلاف الذين كانوا معهم وهو مالك بن عوف النصري كان قد عزم على قومه أن يخرجوا بالنساء والذرية والأموال فلما جاءه دريد ابن الصمة وكان شيخا كبيرا قد كف بصره فقال ما لي أسمع بكاء الصغير ورغاء البعير الشاهد فقالوا إن مالك ابن عوف قد عزم على قومه أن يخرجوا بنسائهم وأولادهم بذرياتهم وأموالهم وذلك من أجل الا لا يفروا يعني وراه نساءه وأطفاله وين يفر فنبر دريد ابن الصمه وكان رجلا شاعرا مجربا في الحرب لكنه كان قد ضعف وشاخ وكف بصره فكانوا ينتفعون برأيه في الحرب فنبر بي يعني أصدر صوتا بشفته وقال رويعي غنم أو رويعي شاه ورب الكعبة إن الرجل إذا انهزم لا يرده شيء يعني كان يرى أن هذا خطأ استراتيجي أن يخرج النساء والأطفال فيكونون غنيمة قريبة سهلة في أرض المعركة لا يحتاج أي يتعنى لها المنتصر وهذا الذي حصل فلما انهزموا ما كان الواحد يلوي على شيء فكان على مد البصر النساء والأطفال سبي والإبل والغنم والبقر أخرجوا كل ما تحت أيديهم وجاءوا به إلى وادي حنين حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم أعطى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مئة من الإبل وأعطى أبا سفيان مئة من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مئة من الإبل وأعطى صفوان بن اميه مئة من الإبل أعطى رجالا حتى غضب العباس ابن مرداس السلمي كما هو معروف في التاريخ قال أتجعل نهبي ونهب العبيد العبيد هو فرسه يقول أنا كنت أطارد القوم فما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم أعطاه أقل منهم يقول أنا اللي نهبت هذا أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفعي هذا اليوم قضية ليست قضية جمال وغنم قضية العطاء هذا سيخلده التاريخ أعطيت فلان أكثر مني فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كمل له مئة من الابل. المقصود ان من الذين بقوا ومن الذين تحقق على يديهم هذا النصر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر لربما اعطى الرجل الواحد ما بين جبلين من الغناء فرغب ذلك أقواما من كبراء المشركين في الإسلام حتى إن مالك ابن عوف نفسه راسل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مسلما أسلم تسلل من الحصن حصن الطائف وجاء مسلما وقال قصيدة موجودة في سيرة ابن هشام وغيره المقصود أيها الأحبة أن أهل الإيمان لا سيما أهل القتال والحرب أم اولى الناس بالخضوع والتواضع لله عز وجل الأمة في هذه الأوقات تعيش حروبا هي أحوج ما تكون إلى الخضوع لربها وخالقها جل جلاله هؤلاء الذين يقاتلون في على الحدود مع هؤلاء من أتباع الصفويين الذين يقاتلونهم من هؤلاء الرجال ونسال الله عز وجل أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وان يكبت عدوه وان يرينا فيه عجائب قدرته إنه سميع مجيب وهم بحاجة في مثل هذه الأيام إلى هذا الدعاء أقول أيها الأحبة هؤلاء وغيرهم هم أحوج ما يكونون إلى الإخبات والخضوع يحملون أرواحهم على أكفهم لا يدري الإنسان متى تكون نفسه متى تخرج متى يفارق هذه الحياة النصر له متطلبات يجب ملاحظتها ومراعاتها وهكذا كل من يقاتل في سبيل الله فإنه بحاجة إلى أن يتذكر هذه المعاني وادخلوا الباب سجدا بعيدا عن رؤيه النفس أو العدد أو العدة لا فليس النصر بهذا يعني العدد الكثير في يوم حنين فلم تغني عنكم شيئا يكفي هذا النفي التام الكامل لم تغني عنكم شيئا نكر في سياق النفي يعني ولا شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت مدبرين المنهزم كما هو معروف تضيق عليه الأرض يظن أنه يطارد في كل مكان قد ذكرنا بعض شواهد ذلك في بعض المناسبات يشعر أن كل شيء يلاحقه وأن كل شجرة يراها أون أو ظل كأنه فرس يطارده كما قال بعض الشعراء حتى ظن هاربهم إذا لم يرى شيئا ظنه رجلا أما ما يفعله بعض المجاهدين بعض من ينبغي أن يراجع نفسه في هذه الجزئية الإخبات والخضوع لله عز وجل تصوير كل حركة يصور نفسه وهو يرمي ويصور نفسه وهو يهتف بالعدو يكبر ويصور نفسه وهو يقاتل ويصور نفسه وهو يهاجم ويصور نفسه وهو يستعد ويصور نفسه في كل أحواله ثم يرسل في مقاطع وينشرها هذا التصوير يكون فتنة لي الإنسان بحيث تتحول نيته يصعب عليه أن يضبط إخلاصه لله عز وجل فالاخبات لا يكون بذلك هذا التصوير فتنة سواء كان في ميدان المعركة ولست أعني بالتصوير الذي يحصل به توثيق مثلا المعركة بكاملها أو الأشياء التي حصلت من الانتصارات والغناء منح هذا لا لا أنا أتحدث عن أشياء تفسد النيات يصور نفسه وهو يهاجم وهو يقاتل وهو يحمل السلاح وهو هذا يصعب عليه أن يضبط نيته والذين في ميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هم كذلك بحاجه إلى هذا الخضوع لله عز وجل في ميدان العبادة بأنواعها يطوف يسعى واقف بعرفه يدعو رافع يديه لا داعي لهذه الالات والكاميرات يصور نفسه في كل موقف صور نفسه محرم صور نفسه رافع يديه يدعو يتحرى الكاميرا ليصلي امامها او يكون اماما فيضع كاميرا امامه ويصور نفسه يصلي بالناس التراويح والتهجد او نحو ذلك فهنا يصعب ضبط النية والإخلاص حتى بالنسبة للمصلين يعني هؤلاء حينما آتي بكاميرا وأضعها أمام الإمام والمصلي الصف هؤلاء حينما يقفون في الصف ماذا يستشعرون أماكن كبيرة مثل المسجد الحرام المسجد النبوي الأمة يتطلعون إلى رؤية كل شيء فيه هذا جيد وهي من الفتوح لا شك بإذن الله أن ذلك دعوة للإسلام أبلغ من ألف خطبة حينما يرون الناس هذا المشهد اللي لا تشبع منه الناس يطوفون بالكعبة لكن مسجد من المساجد التي لربما يصلي خلفه صف أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو أضع الكامير أمامي لماذا فهنا نحتاج إلى شيء من الإخبات والخضوع والتواضع لله عز وجل تقول ينتفع الناس ينتفعون يكفي أن يروا المسجد الحرام ما شاء الله أمام الكعبة والجموع بين طائف و مصلي يكفي هذا المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا فالداعيه بحاجة إلى الخضوع المصلي بحاجة إلى الخضوع المجاهد بحاجة إلى الخضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة إلى الخضوع ولهذا ذكر بعض أهل العلم بأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد يكون ذلك لحظ نفسه ربما أو يريد أن يقال عنه أو نحو هذا يقول فيسلط عليه من يظلمه عقوبة له فهذا أيها الأحبة يحتاج إلى ملاحظة كثرة الاستغفار والخضوع والإخبات والتواضع ولذلك انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة دخلها صلى الله عليه وسلم هو نصر كبير دخلها في غاية التواضع دخل هو وخاضع لربه تبارك وتعالى حتى جاء أن عنثوة صلى الله عليه وسلم أو أن عثنونه صلى الله عليه وسلم قد التصق ب ليمس مورك الرحل يعني قد نزل رأسه والعثنون هو ما استرسل من اللحية قد مس مورك الرحل يعني قد طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة فاتحا في غاية التواضع اغتسل صلى الله عليه وسلم وصلى ثمان ركعات، هذا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام هكذا ينبغي لمن فتح الله عليه أن يعترف بذنوبه وتقصيره ويستغفر منها ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة خلوا الباب وقولوا حطة. أما الذين إذا دخلوا أفسدوا وقتلوا سفكوا الدماء واعتدوا على الأعراض ونحو ذلك فهؤلاء أبعد ما يكونون عن هذه الأوصف والله المستعان هذا والله أعلم صلى الله عن نبي نحمد عليه وصحبه